هذا السؤال قل ما الذي تعرفونه عن فضيله الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله لا اعلم عنه الا كل خير وهو من العلماء الاخيار فحمه الله تعالى وانزله منازل الابراء